إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح